فصل ومن عقوباتها انها تنسي العبد نفسه فإذا نسي نفسه اهملها وأفسدها وأهلكها فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فايه شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسها قيل نعم ينسى نفسه اعظم نسيانا قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون فالما نسوا ربه سبحانه نسيهم وانساهم انفسهم كما قال نسوا الله فنسيهم فعقب سبحانه من نسيعه عقوبتين احداهما انه سبحانه نسي والثانيه انه انساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد اهماله وتركه وتخليه عنه واضاعه فالهلاك ادرا إليه من اليد للفم وام انساؤه نفسه فهو انساؤه لحظوظها العاليه واسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطر بباله ولا يجعلهم على ذكره ولا يصرف اليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويثره وايضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله ازالتها واصلاحها وايضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في ازاله عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترم به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من اعظم العقوبة العقوبه والخاصة، والخاصه فاي عقوبه أعظم من عقوبه من اهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها واسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تامل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا انفسهم حقيقة وضيعوها واضره حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخص بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل ظهور يوم التغاب يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي تجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لاخرته فالخاسرون الذين يعتقدون انهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فاذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها وطمئنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا وتجروا وباعوا اجلا بعاجل ونسيئه بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ مات الره ودع شيئا سمعت به وكيف يكون حاضرا النقد المشاهدا في هذه الدهر بغائب نسيئه في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الايمان وقوه دع الشهوه ومحبه العاجله والتشبه ببني الجنس فاكثر الخلق في هذه التجارة الخاسره التي قال الله سبحانه في أهلها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فاذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات وامر بهم فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بلفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الاخره بها فكيف بما ينار العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبه له إلى دار البقاء البته وقال تعالى: "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَدارَفُونَ بَيْنَهُمْ" وقال تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا" وقال تعالى: "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلا ساعة من النهار وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال لبثنا يوما أو بعض يوم فسال العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو انكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا لبثتم إلا عشره نحن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة الا لبثتم إلا يوما هذه حقيقة هذه الدنيا عند موافات القيامه فلما علموا قلتها لوثهم فيها وان لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء راوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجهوا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وَقُلُ النَّاسِ يَخْدُوا فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُبِقُهَا أَوْ مُبْتَاعُهَا فَمُعْتِقُهَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعد ما ليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهذا اول نقده من ثمن هذه التجاره فتاجروا ايها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هو ثمن اخر فان كنت من أهل هذه التجاره فاعط هذه الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف ناهون عن المنكر والحافظ لحدود الله وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تننجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون والمقصود ان الذنوب تنزل عبد حظه من هذه التجارة الرابحه وتشغله بالتجاره الخاسره وكفى بذلك عقوبة والله المستعان فصل ومن عقوباتها انها تزيل النعم الحاضره وتقطع النعم الواصله فتزيل الحاصله وتبنع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولست جلب مفقودها بمثل طاعته فان ما عنده لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا يجلبه واافه تبطله فجعل اسباب نعميه الجالبة لها طاعة وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا اراد حفظ نعمته على عبده الهمه لعياتها بطاعته فيها وإذا اراد زوالها عنه خذ له حتى اعصاه بها ومن العجب علم العبد بذلك مشاهرة في نفسه وغيره وسمعا لما غاب عنه من اخبار من ازيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كانه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم كأن هذا امر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا اليه فاي جاهل ابلغ من هذا واي ظالم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير تصل ومن انقوباتها انها تبعد عن العبد وليا وان الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به وتدني منه عدو وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصيه حتى إنه يتباعد عنه بالكذبه الواحده مسافه بعيده وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك او منه وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر ذكرت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت وقال بعض سلف إذا أصبح العبد ابتدى الملك والشيطان فان ذكر الله وكبره وحمده وهلل له طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعه له وتتولاه الملائكه في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره وإذا توله الملك توله أنصح الخلق وانفعهم وابرهم فثبته وعلمه وقو جنانه وايده قال تعالى اذي وحي ربك إلى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحسن وابشر بالذي يسرك ويثبتوه بالقول الثابت أحوج ما يكون اليه في الحياه الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساله فليس أحد انفع للعبد من صحبه الملك لله وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره وفي ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمته الشيطان اعاده بالشر وتكذيب بالحق واذا استد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه والقى على لسانه القول السديدة وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه والقى عليه قول الزور والفحش حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر وكان احدهم يسمع الكلمه الصالحه من الرجل فيقول ما القاها على لسانك إلا الملك واسمع ضدها فيقول ما القاها على لسانك الا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق وينقيه على اللسان لك على اللسان والشيطان ينقي الباطل في القلب ويجره على اللسان فمن قوة المعاصي انها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لا ينافعه عن العبد ويرد عنه اذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل احدهما يسب الآخر وهو ساكد البتكلم بكلمه يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رضيت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافع عنك فلما رضيت عليه جاء الشيطان فلم اقل أجلس وإذا ذال عبد المسلم لاخيه بضرر غيبي امر الملك على دعائه وقال لك بمثله وإذا فرغ من قراءه الفاتحه اتى امنت الملائكه على دعائه وإذا اذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنه رسوله استغفر له حامله العرش ومن حوله وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في اذائه وطرده عنه وابعاده فإنه ضيفه وجاره وإذا كان اكرام الضيف من الادميين والاحسان الى الجار من لزوم الايمان وموجباته فما الضن باكرام اكرم الاضياف وخير الجيران وأبرهم وإذا اذى العبد الملك بانواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا كما يدعو له إذا اكرمه بالطاعه والاحسان قال بعض الصحابه إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم واكرموهم ولا الامم من لا يستحيي من الكريم العظيم القدري ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام واكرموهم واجلوهم أن يرو منكم ما تستحيوا ان يراكم عليه من هو مثلكم والملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فاذا كان ابن ادم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وان كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بادى الملائكه الكرام الكاتبين والله المستعان فصل ومن عقوباتها انها تستجرب مواد هلاك العبد في دنياه واخرته فإن الذنوب هي امراض متستحكمت قتلت ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا الا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسده والأخلاط الرديئة التي مت غلبت عليه افسدته وحميه يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته الا بغذاء من الإيمان والاعمال الصالحة يحفظ قوته واستفراغ بالتوبه النصوح يستفرغ المواد الفاسلة والأخلاط الرديئه منه وحميه توجب له حفظ الصحه وتجنب ما يضادها وهي عباره عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم المتناول لهذه الأمور الثلاثه فما فات منها فات من التقوى بقدره واذا تبين هذا فالذنوب مضاده لهذه الامور الثلاثه فانها تستجلب المواد المؤذيه وتوجب التخليطا المضاد للحميه وتمنع الاستفراغ بالتوبه النصوح فانظر إلى بد داري لان قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئه ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتملها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك يا جميل حميت حصنته مخافه من طار وكان اولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية برسيان النواهي واستفرغ التخليط بالتوبه النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان فصل فإن لم ترك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فاحضرك العقوبات الشرعيه التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرق قضى 3 دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن أو قطره خمر يدخلها جوفة وقاتل بالحجاره أشنع قتله في علاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبه عمن لم يتم عليه نعمه الإحصان ب جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد غربه وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محظم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من واطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به وامر بقتل من اتى بهيمه وقتل البهيمه معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاه في الجماعه وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الواذي عنها فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعي اليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الروعيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه ابن العقوبات بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع اليه ولهذا لما كان داعي الطبع إلى الزنا من اقوى الدواعي كانت عقوبته الاعظم أشنع القتلات واعظمها وعقوبته السهله اعلى انواع الجلد مع زياده التغريب ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القطر بكل حال ولما كان داعي السرقة قويا ومفسرتها كذلك قطع فيها اليد وتامل حكمته في افساد العضو الذي باشر به الجنايه كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما الاله قاطعه ولم يفسد على القاد في لسانه الذي جن به اذ مفسره قطعه تزيد على مفسرة الجناية ولا تبلغها فاكتفى من ذلك بالالم جميع بدنه بالجلد فان قيل فهل افسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل اليوجو حين احدثا ان ذلك توزيد على مفسره الجناية اذ في قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لامثاله من الجناذ بخلاف قطع اليد الثالث انه اذا قطع يده ابقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميعا البدن وذالك اولى من تخصيصها ببضعه منه فعقوبات الشارع فعقوبات الشارع جاءت على اتم الوجوه واوفقها للعقل واقومها بالمصلحة والمقصود أن الذنوب اما أن تترتب عليها العقوبة الشرعيه او القدريه او يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عما انتهبه احسن فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعيه وقدريه فاذا اقيمت الشرعيه رافعت العقوبات القدرية أو خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي احداهما برفع موج الذنب ولم تكفي في زوال داءه واذا اضطلت العقوبات الشرعيه استحاله قدريه وربما كانت أشد من الشرعيه وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعيه تخص فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من بشر الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبة القدرية فإنها تغوع عامه وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر الا صاحبها وإذا اعلنت ضرت الخاصة والعامه وإذا راى الناس المنكر فاشتركوا في ترك انكاره او شكا ان يعمهم الله بعقابه فقد تقدم ان العقوبه الشرعيه شرعها الله سبحانه على قدر مفسرة الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة انواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الانساب ونوع الإنسان قال امام احمد لا أعلم بعد القدر ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب اعظم قال أن تجعل لله نددا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليله تجارك فانذر الله سبحانه تصديقها والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الايه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع ذكر من كل نوع اعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فانه سأله عن اعظم الذنب فاجابهه بما تضمن ذكر اعظم انواعها وما هو اعظم كل نوع فاعظم انواع الشرك أن يجعل العبد ندا لله وأعظم انواع القتل أن يقتل ولده خشيه ان يشاركه في طعامه وشرابه وأعظم انواع الزنا ان يزني بحليله جاره فان افساده الزينه تضاعف بتضاعف في منتهكه من الحق فالزنا بالمراه التي لها زوج أعظم اثما وعقوبه من التي لا زوج لها اذ فيه انتهاك اذ فيه انتهاك حرمه الزوج وافساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه غير ذلك من انواع اذى فهو اعظم اثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل فان كان زوجها جارا له نظافا إلى ذلك سوء الجوار واذى جاره باعلى انواع الاذى وذلك من اعظم البوائق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه ولا بائقه أعظم من الزنا بمرأته فالزنا بمئه امراه لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بمرأة الجار فإن كان الجار اخ له أو قريبا من اقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضعف الإثم فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضعف الإثم حتى إن الزانية بامراه الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم اي ما ظنكم ان يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شده حاجه الى حسنه واحده حيث لا يترك الاب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه فان اتفق ان تكون المرأة رحيما منه انضاف إلى ذلك قاطعه رحمها فان اتفق ان يكون الزاني محصنا كان الاثم اعظم فإن كان شيخا كان اعظم اثما وهو احد الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فان اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو برد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاه وأوقات الاجابه تضاعف الإثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبه والله المستعان فصل وجعل سبحانه القطع بإزاء افساد الاموار التي لا يمكن الاعتراض منه فإن السارق لا يمكن الاعتراض منه لانه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدورا ويتسور من غير الابواب فوق السنوري أو كان الحيه التي تدخل عليك من حيث لا تعلم فلم ترتفع مفسده سرقته الى القتل ولا تندفع بالجلد فاحسن ما دفع عقبه مفسدته ابانه العضو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزاء افساد العقول وتمزيق الاعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعيه على هذه الانواع الثلاثه كما دارت الكفارات على ثلاثة انواع العتق وهو اعلاها والاطعام والصيام كما انه سبحانه جعل الذنوب ثلاثه اقسام قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفاره في نهار رمضان والوطء في الاحرام والظهار وقتل الخطا في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفاره كالوطء في نهار رمضان والوطء في الاحرام والظهار وقتل الخطا في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا ولا الفاره وهو نوعان احدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العاذيره وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفاسدته ادنى من مفاسد ما رتب عليه الحد كالنظري والقبلة واللمس والمحادثة وسرقات فلس ونحو ذلك وشرع الكفاره في ثلاثة انواع احديها ما كان مباحا اصلي ثم عرضته تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الاحرام والصيام وتركه الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الذكر ولهذا كان الحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح فانه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزله التلوط وشرب المسكر النوع الثاني معقده الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم اراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله وليست هذه الكفارة ماهيه لهتك حرمه الاسم بالحنف كما ظن بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لمعقده النوع 30 هو ما تكون فيه جابره لما فات ككفاره ككفاره قتل الخطائ ولم يكن هناك اثم وكفاره قاتل الصيد خطا فإن ذلك من باب الجوابر والنوع الأول من باب الزواجر والنوع الوسط من باب التحله لامام العقد ولا يشمله الحد والتعزير في معصيه بل ان كان فيها حد نكتفي به والاكتوفيه بالتعزير ولا يجتمع الحد والكفاره في معصيه بل كل معصيه فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفاره فلا حد فيه وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصيه التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطء في الاحرام والصيام وطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لبنته من الحرمه بركوب الجنايه وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابره وماحه فصل واما العقوبات القدرية فهي نوعان نوع على القلوب والنفس ونوع على الابدان والاموال والتي على القلوب نوعان أحدهما الام الوجوديه يضرب بها القلب والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه واذا قطعت عنه حصل له اضدادها وعقوبه القلوب اشد العقوبتين وهي اصل عقوبه الأبدان وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسريب القلب الى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانيه ظاهرة وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته الى البرزخ كنسبه عذاب الأبدان إلى هذه الدار فصل والتي على الابدان أيضا نوعان نوع في الدنيا ونوع في الاخره وشدتها ودوامها بحسب مفسده مهر رتب بحسب مفسد مهر عليه في شدته والخفه فليس في الدنيا والاخره شر اصلا إلا الذنوب وعقوباتها فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الاعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وسيئات الاعمال من شرور النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس فان سيئات الاعمال من فروعه وثمراته وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات اعمالنا هل معناه السيء من اعمالنا فيكون من باب اضافه النوع الى جنسه ويكون بمعنى من وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات اعمالنا التي تسوءنا ويرجح هذا القول أن الاستعاده تكون قد تضمنت جميع الشرور فان شرور الانفس تستلزم الاعمال السيئه وهي العقوبات السيئه فنبه بشرور الانفس على ما تقتضيه من قبح الاعمال واكتفى بذكرها منه إذ هي اصله ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التي تسؤ العبد من عمله من العقوبات والالم فتضمنت هذه الاستعاده اصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه ومن دعاء المؤمن الملائكه المؤمن قولهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات الاعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه مت وقاهم العمل السيئ ووقاهم جزاءه السيئ وإن كان قوله ومن تلقى السيئات يومئذ فقد رحمته او في رفع عقوبات الاعمال المطلوب وقايتها يومئذ فإن قيل فقد سالوه سبحانه ان يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقايه العقوبات السيئه فدل على أن المراد بالسيئات التي سالوا وقايتها الاعمال السيئه ويكون الذي ساله الملائكه نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوبه وقايه شرور سيئات الاعمال ذلك اليوم وهي سيئات في انفسها قيل وقاية السيئات نوعان احدهما ويقاهه فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه والثاني ويقاهه جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها فقد تضمنت الايه سؤال الامرين والظرف تقييد للجمله الشرطيه لا الجمله الطلبية وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكه من بالإيمان والعمل الصالح والاحسان إلى المؤمنين لاستعثار لهم وقدموا بين يدي استعثارهم توسلهم إلى الله سبحانه بساعة علمه وسعه رحمته فسعه علمه تتضمن علمه بذنوبهم واسبابها اضعفه عن العصمه واستيلى دوهم وانفسهم و وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها وعلمه بهم اذ انشؤهم من الارض واذ هم اجننه في بطون امهاتهم وعلمه السابق بانه لا بد أن يعصوا وأنه يحب العفو والمغفره وغير ذلك من سعه علمه الذي لا يحيط به أحد سواه وسعت رحمته تضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمن به أهل توحيده ومحبته فانه واسع الرحمه لا يخرج عن دائره رحمته إلا الاشقياء ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء ثم سالوه ان يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل اليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فتابوا مما يكرهوا واتبعوا السبيله التي يحبها ثم سالوه ان يقيهم ان يقيهم عذاب الجحيم ثم سأله ان يقيهم عذاب الجحيم وان يدخلهم المؤمنين من اصولهم وذويهم وازواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه وان كان لا يخلف الميعاد فانه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم اياها برحمته فدخلوها برحمته التي منها أن وثقهم لاعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها ثم أخبر سبحانه عن ملائكته انهم قالوا عقب هذه الدعوه انك انت العزيز الحكيم أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك فالعزه كمال القدره والحكمه كمال العلم وبهاتين الصفتين يبتي سبحانه ما يشاء ويامر وينهى ويثيب ويعاقب فهتان صفتان مصدر الخلق والأمر والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعيه وعقوبات قدرية وهي اما في القلب وإما في البدن وإما فيهما وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت وعقوبات يوم حشر الاجساد فالذنب لا يخلو من عقوبه البتة ولكن لجحر العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبه لانه بمنزله السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالالم فاذا استيقظ وصح احس بالمؤلم فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الحرق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والامراض على الاسباب الجاربه لها وقد تقارن المضرة للذنب وقد تاخر عنه إما يسير وإما مده كما يتاخر المرض عن سببه أو يقارنه وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى اثره عقيبه ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والاشياء الضرة حذو القذة بالقضره فانت يدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحميه وإلا فوصير الى الهلاك هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتدارك بما يزيل اثره فكيف على الذنب على ذنب كل يوم وكل ساعة فالله المستعان فصل فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب واجوز وصول بعضها اليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها وانا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقله مع التصديق ببعضه فمنها الختم على القلوب والاسماع والغشاوة على الابصار والإخفار على القلوب وجار الاكنه عليها والضين عليها والطبع وتقليب الافئده والأبصار، والحيلوله بين المرء وقلبه ويغثار القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه وترك اراده الله تطهير القلب وجعل الصدر ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها واركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسه كما ذكر الامام احمد عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب اربعه فقلب أجرد فيه سراج يوزر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تمده ماده مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ومنها التثبيط عن الطاعة والاقعاد عنها ومنها جعل القلب اصم لا يسمع الحق اب لا ينطق به اعمى لا يرى فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين اذن الاصم والاصوات وعين الاعمى والالوان ولسان الأخرس والكلام وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعيه فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اليس المراد ده في العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الاعمى حرج وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمل قلب حتى إن عمل بصر بالنسبة إليه كلا عمى حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب اعمى اصم ابكم ومنها الخسف بالقلب كما يخصف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى اسفل سافلين وصاحبه لا يشعر وعلامة الخصف به أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات وال كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعال الاعمال والأقوال والأخلاق قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصوره فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شبهه في اخلاقه واعماله وطبيعته فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشده الشبه صاحبه به ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حيه أو عقرب وغير ذلك وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم قال: منهم من يكون على اخلاق السباع العاديه ومنهم من يكون على اخلاق الكلاب واخلاق الخنزير واخلاق الحمار من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه ومنهم من يكون بليدا كالحمار ومنهم من يؤثر على نفسه ومنهم من يألف ويألف كالحمام ومنهم الحقود كالجمل ومنهم الذي هو خير كله كالغنم ومنهم اشباه الذئاب ومنهم اشباه الثعالب التي تضغ كروغانها وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تاره وبالكلب تاره وبالانعام تاره وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصوره الظاهره ظهورا خفيا يراه المتفرسون وتظهر في الاعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصوره فتنقلب له الصوره بإذن الله وهو المسخ التام فيقلب الله سبحانه الصوره الظاهره على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود واشبههم ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قراده وخنازير فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر وقلب ممسوخ وقلب مغسوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه وكل هذه عقوبات واهانه ويظن الجاهل انها كرامة ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزائه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزاغر عن الحق ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها واشترى الضلالة بالهدى وهو يرى انه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لموله وكل هذا من عقوبات الذنوب الجاريه على القلوب ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الاكبر يوم القيامة كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجومون فمنعتهم الذنوب ان يقطعوا المسافه بينهم وبين قلوبهم فيصلوا اليها فيروا ما يصلحوها ويزكيوها وما يفسدوها ويشقيها وان يقطعوا المسافه بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب اليه فتفوز بقربه وكرمته وتقربه عينا وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينه وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقين ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الاخره قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك ونحشره يوم القيامة اعماء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب انه من المعيشه الضنك والايه تتناول ما هو اعب منه وان كانت ذكرته في سياق الاثبات فان عمومها من حيث المعنى فانه سبحانه رتب المعيشه الضنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب اعراضه وان تنعم في الدنيا باصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمانية الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسه الا ان انضم الى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الاموات فالمعيشه الضنك لازمه له لمن اعرض عن ذكر الله الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم المعاد ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس الا بالاهيها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات الله تعالى انما جعل الحياه الطيبه لمن امن به وعمل صالحا كما قال تعالى من عامل صالحا من ذكر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنرزقهم ولنجزيانهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياه الطيبه وبالحسن يوم القيامة فلو اطيب الحياتين وهم احياء في الدارين ونظير هذا قوله تعالى للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعمه دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وَإِذَا اسْتَغْفَرَ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ الذي فضل فَضْلٍ فَضْلَهُ فَفازَ الْمُتَّقُونَ الْمُحْسِنُونَ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَحَصَلُوا عَلَى الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدَّهْرَيْنِ فَإِنَّ طِيبَ النَّفْسِ وَسُرُورَ الْقَلْبِ وَصَرَحَهُ وَلَذَّتَهُ وَامْتِهَاجَهُ وَطُمَأْنِينَتَهُ وَانْشِرَاحَهُ وَنُورَهُ وَسَعَتَهُ وَعَافِيَتَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالشُّبُهَاتِ الْبَاطِلَةِ هو النعيم على الحقيقة ولا ولانسبته لنعيم البدن اليه فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذه لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجهلدون عليه بالسيوف وقال آخر إنه لا يمض بالقلب اوقات اقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقال آخر إن في الدنيا جنه هي في الدنيا كالجنه في الآخرة فمن دخلها دخلت تلك الجنه ومن لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الجنة بقوله اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنه قال حلق الذكر وقال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ولا تظن ان قوله تعالى إن الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم مختص بهم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثه وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثه واي لذة ونعيم في الدنيا اطيب من بر القلب وسلامه الصدر ومعرفه الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل العيش في الحقيقه إلا عيش القلب السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامه قلبه فقال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسه فسلم من كل آفه تبعده من الله وسلم من كل شبهه تعارض خبره ومن كل شهوه تعارض امره وسلم من كل اراده تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنه في البرزخ وفي الجنة يوم الميعاد ولا تتم سلامتهم مخلقا حتى يسلموا من خمسه اشياء من شرك يناقض التوحيد وبضعه تخالف السنة وشهوه تخالف الامر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والاخلاص وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها انواع كثيرة تتضمن افرادا لا تنحصر ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسال الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس العبد احوج منه إلى هذه الدعوه وليس شيء انفع له منها فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وارادات واعمالا وتروكا ظاهرة وباطنه تجري عليه كل وقت فَتَفَاصِيلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ قَدْ يَعْلَمُهَا الْعَبْدُ وَقَدْ لَا يَعْلَمُهَا وَقَدْ يَكُونُ مَا لَا يَعْلَمُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْلَمُهُ قَدْ يَغْدِرُ عَلَيْهِ وَقَدْ لَا يَغْدِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَمَا يَغْدِرُ عَلَيْهِ قَدْ تُرِيدُهُ نَفْسُهُ وَقَدْ لَا تُرِيدُهُ كَسَلًا وَتَهَاوُنًا أَوْ لِقِيَامِ مَانِعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَا تُرِيدُهُ قَدْ يَفْعَلُهُ وَقَدْ لَا يَفْعَلُهُ وَمَا يَفْعَلُهُ قَدْ قد لا يقوم وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقيم ومستكثر وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك بل متوكل الى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله وهذا هو الاركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فاعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهدايه حيث تصلح ويصرف من يشاء عن صراطه مستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فهو على صراط مستقيم ونسوى لعباده من أمره صراطا مستقيمة دعاهم جميعا الاله حجه منه عدلا وهذا من شاء منهم الى سلوكه نعمه منه وفضلا ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه فاذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم الى جنته ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام منه عليه في الدنيا وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين ايديهم وبايمانهم في ظلمه الجسر وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الايمان به حتى لقوه واطفأ نور المنافقين احوج ما كانوا اليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا وأقام اعمال العصاة بجنبيته الصراط كلاليبه وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه وتعلق قوه سيرهم وسرعاتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعاتهم إليه في الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا وحرم من الشرب هناك منه من حرمه من الشرب من شرعه ودينه هنا انظر الى الاخره كانها رياعين وتامل حكمه الله سبحانه في الدارين تعلم حين اذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعه الاخره وعنوانها ونموذجها وان منازل الناس فيها في السعاده والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والاخره